شبكة مزامير آل داود تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ها الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات السماء ماء فانبتنا به فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرا ائلا مع الله اِلهُهُمْ مَعَ اللهِ اِلهُهُمْ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وجعل وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ أم دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلف الارض الا لهم مع الله قليلا ما تذكروا في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله قُلْ خَلَقَ الثَّمَرَ وَيُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ إِلَٰهُكُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كنتم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و اباءنا ان لقد اوعدنا هذا نحن و اباؤنا من قبل ان هذا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 صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعزلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون بَكَرَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ